يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنون يوبائنك على ان لا يشرك بالله شيئا ولا يسرق ولا, يسرقنا ولا يسرقنا ولا يسرقون ولا يزنون ولا يقتلنا اولاده ولا ياتين ببطلان يفترون بين ايدي ولا ياتي نبي بتهان يفترين بين ايدينا وارجلينا ولا يعصينك في ما عرف فبائعون فبايعهن واستغفر لغن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين لَا تَتَوَلَّ قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ ضَيَّعُوا مِنَ الْآخِرَةِ قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب الكبور بسم الله الرحمن الرحيم سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتاً عند الله أكبر ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانو وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا آذَاهُ أَذَاءَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ